يقول عبد العزيز ابن يحيى الكناني الف لام ح م اسمعوها مقطعه حتى اذا وردت مؤلفه عرفتم معناها كحال الصبيان عندما يتعلمون يتعلمون الحروف المقطعه في اول الامر ثم يتعلمونها موصوله بعد ذلك وأيام عند الدراسة عندما كانت شرعية والكتاتيب السوية أول ما يبدأون في تعليم الولد جزء ألف باء أوليس كذا الحروف المقطعة ألف باء تاء تا يتعلم هذه الاحرف ثم يعلمونه إياها مشكولة كيف تكون مفتوحة ومكسورة ومضمومة <تصفيق> ثم بعد ذلك يصلون الكلام فيما بينهم الآن يعطيك كلمة موصولة لتخرج الأحرف منها ثم يقولون هذه طريقة أميركية يعني حتى في التعليم طريقة أميركية لا إله إلا الله على هذه العقول الغويّة وعلى هذه العقول الإبليسية يعني حتى في طريقة التعليم طريقة أميركية وحتى الرياضيات الموجودة الآن في أكثر المدارس في بلدان ما أعلم أقول العرب أو المسلمين لا علم عند الله على كل حال الرياضيات يقولون بالطريقة الأميركية وما عندنا نحن طريقة إسلامية نتعلم بها الرياضيات رحمة الله على بعض شيوخنا عندما كان يأتي للزائد ثلاثة زائد ثلاثة أو للضرب خمسة في سابعة لا يضع لا زائد ولا ضاء يعمل علامة هكذا نقول يا شيخ زائد يقول تريدون أن أكتب صليبة ما تستحون أرث صليب على اللوح لا أما عندنا نحن اصطلاح نكيف به حياتنا بدل من أن نقول الزائد له علامة الصليب نضع بعد ذلك علامه أخرى للزائد، اما تضع فح، هذه علامة اصطلاح هي اصطلاح، وإما تضع لهاء، وإما تضع لها نون اما تضع لها ألف، على أن هذا الرمز يشير إلى الزائد، يعني لا تكتب صليب في الزائد في الضرب تريدون أن أكتب صليبا يقول أولادي نرسم صليب على اللوح، وحقيقة هذا هو الوعي. استقامة الظاهر عنوانه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ولذلك أول أنسك الزي ومن رقى فوبه رق دينه وأول ما يميز الأمم عن غيرها اللغة واللباس مباشرة أن تتمظر إلى لباس الإنسان تعلم وضعه ومن أي الأمم هو وبعد ذلك اللغة ولذلك التكلم باللغة العجمية مع القدرة على اللغة العربية هذا من علامات النفاق ولا نقول هذا تحيزا للعرب فلعنة الله على العرب إذا لم يكونوا مسلمين فما لنا وللعرب ونحن عندنا في كتاب نتبت يدها أبي لهب فما لنا وللعرب لكن هذه لغة القرآن فلا يمكن فهم القرآن إلا بها فأنت عندما تعتاد التكلم بغيرها بعد ذلك ستعجب عن أسرار لغة العرب وعن تذوق معناها ولذلك ينبغي للإنسان أن يتكلم باللغة العربية حتى مع أهله وأولاده فلا يتكلم بالعامية وباللغة المحلية الدارجة أو من باب أولى بالاعجميه من علامة الان رقي الأمم انحطاطها في حقيقة الأمر أن تتكلم برطانة الأعاجم بالإنجليزية أو بالفرنسية ومن البلاء أنك ترى هذا أحيانا فيه دوائر رسمية نظامية يتكلم فيها بالأعجمية حتى تحتاج إلى مترجم عندما تريد أن تقضي حاجتك في دائرة من الدوائر يعني أصبحت اللغة العربية غريبة حتى يعني بين المسلمين لا إله إلا الله فإذا هنا يقول عبد العزيز ابن يحيى وهذا يدخل كما قلنا في القول السادس اسمعوها مقطعة كل هذه حروف مقطعة وهي أسماء للحروف المبسوطه اسمعوها مقطعة حتى إذا وردت مؤلفة عرفتم معناها ويدخل في هذا قول آخر نقل عن الأخفش من علماء اللغة الحمد لله يرحمك الله قال هي قسم أقسم الله بها لشرفها فهي مباني فهي مباني كتابه المنزل فإذا بها حصل الدلالة على مراد الله جل وعلا من كلامه وهي مباني كلام الله ولذلك شريفة عظيمة جليلة أقسم الله بها وهي كما قلنا أسماء مسمياتها الحروف المبسوطة القول السابع ذكره الإمام السيوطي في الاتقان في الجزء الثالث صفحة وثلاثين. فقال لا يبعد أن تكون هذه الأحرف المقطعة في أوائل السور ذكرت أمارة وعلامة على نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام وكيف ذلك فقال إن الله بشر بنبينا عليه الصلاة والسلام في الكتب المتقدمة ومن ضمن البشارات والإخبارات أن الله سينزل عليه كتابا لم يألفه أهل الأرض يبتدئ هذا الكتاب في بعض السور بهذه الأحرف ألف لام ميم فلذلك كل متنبئ ليس لا يأتي بهذا الأمر وليس عنده هذا الأمر فيما يزعم أنه نزل عليه فهذا كذاب فأهل الكتاب عندما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يتلو حاميم تنزيلا من الرحمن الرحيم قال هذه العلامه وهذه الأمار التي وردت في التوراة والإنجيل وبذلك نعرفه كما نعرف أبنائنا لأن وجود هذه الأحرف المقطعة ما كان معتادا في الكتب السماوية السابقة ولا كان معروفا عند العرب بل ولست تعمل عند المتكلمين أنه في أول كلامه ورد حروفا مقطعة ما استعمل هذا فإذا لما ذكر الله هذا في 29 سورة لعله نوه بذلك في الكتب المتقدمة فقال من أوصاف ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنني سأنزل عليه قرآنا انتبه في 29 سورة من قرآنه يوجد حروفا مقطعة هي كذا فإذا وجدتموها فهذا هو نبي الله حقا وصدقا وحقيقة هذا القول لو وجد ما يدل عليه لكان أقوى قول في بيان المراد من الحروف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن لأنه يكون اذا من ذكره فائدة عظيمة وعلمة وهي الدلاله على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا فالله أشار إلى أن كتابه يحتوي على هذه الأحرف المقطعة في 29 سورة فلما جاء نبينا عليه الصلاة والسلام بذلك وهو الأمي الذي لم يخالط أهل كتاب ولم يتلق منهم ولا يعرف ما عندهم دل حقيقة على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إنما أوحى إليك بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى القول الثامن ومن القول الثامن فما بعده سندخل في الأقوال الهزينة التي يعني لا تقبل وبعضها فاسد منكر مردود القول به يؤدي بنا إلى متاهات وضلالات الأقوال السبعة المتقدمة كلها مقبولة على تفاوت في درجات قبوله. أما القول الثامن والتاسع والعاشر فهي أقوال هزيلة قيلت في بيان معاني الحروف المقطعة يرحمك الله في بعض سور القران القول الثامن نقله الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره عن الربيع بن أنس من أئمة التابعين قال ليس حرف منها إلا مفتاح اسم من أسماء الله جل وعلا وتقدم ما يقرر هذا عن صحابيين جليلين ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين وليس حرف منها إلا في آلائه وبلائه للإشارة إلى نعم الله ونقمه وليس حرف منها إلا في مدتي إلا في مدة قوم وآجالهم وهذا القول قسمه الأول ورد ما يدل عليه لكن في الآلاء وفي البلاء وفي مدة بقاء القوم وآجالهم وأن هذا يحتاج بعد ذلك إلى طريقة لإخراجه كما سأتين في القول التاسع الذي صرح بما هو المراد من هذا القول هذا في الحقيقه مردود وتحميل كلام الله جل على ما لا يحتمل وهذا القول الثامن يدخل فيه ما نقله القرطبي في تفسيره في الجزء الأول صفحة 56 ومئة عن محمد بن علي الترمذي وهو المعروف بالترمذي الحكيم ليس بأبي عيسى صاحب السنن فلا تخلطوا بينهما أبو عيسى صاحب السنن توفي سنة 271 في غالب ظني وأما هذا فتوفي سنة ثلاثمائة وعشرين وقيل بعدها يعني كان حيا في ذلك الوقت لكن ما وقف على التحديد في وقفه في, في, في سنة ووفاته وموته عليهم جميعا رحمة الله محمد بن علي الترمذي الذي يقال له الترمذي الحكيم صاحب كتاب نوادر الأصول ليس صاحب كتاب جامع الترمذي وسنن الترمذي فلا تخلطوا بينهم يقول إن الله أودع في الأحرف المقطعة جميع ما في تلك السورة من حكم وأحكام ولا يعلم ذلك إلا نبي أو ولي فألف لام ميم الولي بمجرد ما يقرأها يعرف أحكام سورة البقرة مئتان وست وثمانون آية ما فيها من حكم وأحكام يعلمها بمجرد ما يقرأ آلف لا جميع ما في تلك السورة من حكم وأحكام أو دعه الله في أول تلك الأحرف المقطعة لا يعلم ذلك إلا نبي أو ولي وهذا كما يقول الصوفية جميع معاني الكتب المنزله أو الله في القرآن لا بأس على العين والرأس يقول وجميع ما في القرآن أودعه الله في الفاتح لا بأس على العين والرأس لا إلى هنا الكلام لا مانع من قبوله وجميع ما في الفاتحة أودعه الله في البسملة هذه بالحقيقة فيها شيء من التوقف لكن نزيد وجميع ما في البسملة أودعه الله في حرف الباء منها وجميع ما في الباء اودعه الله في نقطتها ولا يعرف ذلك الا نبيا او ولي فالولي بمجرد ما ينظر الى بسم الله الرحمن الرحيم ليس اليها كاملا ولا الى حرب منها وهو الباء الى نقطة يعلم ما في كتب الله المنزله من عهد نبي الله ادم الى نبينا محمد عليهم جميعا صلوات الله وسلامه وهذا القول قريب من ذاك ومحمد بن علي الترمذي الحكيم كان صوفيا فيقول جميع ما في تلك السوره مذكورا في الحروف المقطعة لا يعلمه إلا ولي أو نبي محمد بن علي الترمذي قال الإمام الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء في الجزء الثالث عشر صفحة أربعين له حكم ومواعظ وجلال لولا هفوة بدت منه ما هي الهفوة ابتدع هفوة في هذه الأمة لم يسبقه إليها أحد ما هي لم يسبقه إليها أحد وجاء زنديق مالد بعد ذلك فتلبس تلك الهفوة وادعى أنه هو المقصود بها كتاب ختم الولاية ألف الحكيم الترمذي كتابا سماه ختم الولاية خاتم الأولياء وادعى في هذا الكتاب شطط وزور وهفوة وزلة بدت منه وفهم معكوس قرره في هذا الكتاب عندما فهم من خاتم الولاية ما يفهم من خاتم النبوة فقال إن رتبة الولي أعلى من رتبة النبي لكنه يقصد أن كل نبي ولي ففيه ولاية فحصل الولاية والنبوة يقول وأفضل الأولياء هذا البلاء هو خاتم الأولياء كما أن أفضل الأنبياء هو خاتم الأنبياء وهذه في الحقيقة السفاهة وشطط في الاستدلال وعدم وعي وبصير الأنبياء يتصلون بالله فخاتمهم لا مانع أن يكون أفضلهم لا مانع أن يكون خاتمهم أفضلهم لا مانع فالله حباه لكن الأولياء يتصلون بمن بالأنبياء وهم تابعون لهم فأفضلهم أولهم وكلما تقدم الولي كان أفضل وكلما تأخر نزلت درجته ولذلك خير هذه الأمة القرن الذي صحب النبي عليه الصلاة والسلام خيرهم أبو بكر وقرر في كتابه خاتم الولاية سؤالا ثم أجاب عنه فقال فإن قيل هل يصل أحد إلى درجة أبي بكر فقال إلى عمله لا يصل وأما إلى حاله وأذواقه وطهارة قلبه والسر الذي بينه وبين ربه فلا عن يصل إلى درجة أبي بكر وإلى ما هو أعلى من ذلك ونعوذ بالله من هذا ونعوذ بالله من هذه السفاهة لا نصل إلى درجة أبي بكر إلى حال قلبه قبل أن نصل إلى حاله في العمل بل لعل الوصول إلى حاله في العمل ايسر من الوحصول إلى حاله في القلب وما فضلنا أبو بكر كما ورد هذا عن كثير بن عبد الله المزني بصلاة ولا صيام بكثير صلاة ولا صيام إنما بشيء وقر في قلبه ولو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمانه على إيمان الأمة وهذا شيء قلبي فهو يقول لا يمكن أن ندركه بالعمل لكن ندركه بما يقوم في قلبه من معان وتعظيم وصلة بينه وبين الله جل وعلا سبب سوء الفهم أنه أراد أن يقيس خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء فكما أن خاتم الأنبياء هو أفضل الأنبياء فخاتم الأولياء هو أفضل الأولياء طيب من هو خاتم الأولياء من هو خاتم الأولياء أنت تترنم الأن بشيء لا حقيقة من خاتم الأولياء معلوم عليه صلى الله عليه خاتم الأولياء من من هو خاتم الأولياء كل مؤمن ولي لله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزن الذين آمن وكانتم تقول والمعتمد أن آخر أولياء الله هذه الحياة هو آخر الموحدين موتى لكن من هو لا يعلمه إلا الله عندما تأتي الريح اللينة من قبل الشام تحت آباط المؤمنين فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة هذا بعد نزوح خروج الدجال ونزول عيسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه وعود الخيرات والبركات إلى الأرض يتهرج الناس في الشوارع والطرقات كما تتهرج الحمر كما في صحيح مسلم فتأتي ريح من قبل الشام فتأخذ الناس تحت اباطهم فلا يبقى مؤمن ولا مؤمنة إلا ماتا ويبقى شرار الناس وعليهم تقوم الساعة إذا من يموت في ذلك الوقت آخر الموحدين موتا هذا هو؟ آخر الأولياء وخاتم الأولياء من الذي ادعى هذه المرتبة ادعاها الشقي بن عربي صاحب كتاب الفتوحات الهلكية التي يسميها بالفتوحات المكية وهي قبوح هلكية صاحب كتاب فصوص الحكم فقال هو خاتم الأولياء وخاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. نعوذ بالله من هذا الشطط وهذه السفاهة وهذا الضلال فالترمذي الحكيم بدت منه هذه الحفوة نعم كان حكيما ينطق بالحكم لولا ما جرى منه من هذه الحفوة وكتابه نوادر الأصول كل من فرد فيه في هذا الكتاب فأقل أحواله ضعيف لم يكن موضوعه ولذلك من أمارة الحديث الضعيفا يقال رواه الحكيم الترمذي فيه نوادر الأصول هذا إذا لم يصل إلى الوضع فأقل ما فيه الضعف لكن مع ذلك كان ينطق بالشكمة فمن كلامه كفى بالمرء عيبا أن يسره ما يضره وحقيقة هذا عيب عظيم فضيع في الإنسان أن يسر بما به يضر وما يقصد بذلك المعاصي يفرح بها بعض الناس وهي ضرر عليهم. كفى بالمرء عيبا أن يسره ما يضر وكان يقول ليس في الدنيا حمل أثقل من البر لأن من برك فقد أوثقك وقيدك ومن جفاك فقد أطلقك وحقيقة هذا هو الأمر عند الكرام الكريم إذا عملت معه معروفا فقد قيدت قيدته. مهما تعمل معه تراه هو أسيرك هذا بخلاف اللئيم فعندما تكريمه يزداد تمردا وعتوا وسفهه وشطفا عليك ولذلك ليس شيء أثقل على الكريم في هذه الحياة من البر فمن برك وأحسن إليك فقد أوثقك وقيدك وأما من جفاك فقد أطلقك فأنت منه في حلم تلقاه ويلقاك وليس له حق عليك أما ذاك فعندما تلقاه تطأطئ رقبتك أمامه لما حصل من بر منه نحوك هذا اثقل شيء في هذه الحياة وهذا حقيقة ما يشعر به إلا الأحرار وكان يقول الخلق ضعف ظاهر ودعوى عريضة ضعف ظاهر لو دخلت شوكة في رجله لم استطاع أن ينام لو تحتبس الطعام في بطني لم استطاع أن ينام يصيح أه بطني طول الليل ضعف ظاهر لكنه دعوة عريضة إن الإنسان لظلوم كفى أنا وأنا وفعلت فعلت أتحدى الأولين والآخرين بل يتحدى السفهاء رب العالمين كما قال الله وكان الكافر على ربه ظهيرا قيل مرة لبعض السفهاء عندكم قدر على قتال اليهود؟ قال عندنا قدر على قتال الله ليس اليهود؟ من اليهود؟ نحن نستطيع ان نقاتل رب العالمين يا كلاب البشرية رفقا بأنفسكم يا بغاثة المخلوقات اربيعوا على أنفسكم دعوا الآن ربكم دعوا أنتم الآن هؤلاء الذين لعنهم الله وغضب عليهم عجزتم أمامه وأنت الأنزل وأذل خلق الله أمام هؤلاء الذين لعنهم الله فإذا هؤلاء الذين يقول الله عنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شت كسر رؤوسكم وأذلوكم إذلال ليس بعده إذلال ولو أن العرب الجرب الذين يتمشدقون بالعربية سلطوا بولهم إلى إسرائيل لأغرقوها البول فقط البول يسلطوا لإسرائيل دون رصاص ودبابات لسال من بولهم سيل أغرق إسرائيل وما ترك اليهودي حياة يتلفظ يتنفس بها يموت خنقا من بول العرب فهؤلاء أذلوكم إذلالا ليس بعده اذلال ثم بعد ذلك تتمشدق بأنك ستقاتل الله وكان الكافر على ربه ظهير يظاهر الشيطان في عداوة الرحمن وهذا حال الخلق ضعف ظاهر ودعوة عريضة خذ ما شئت من الدعاوة والباطل من الدعاوة المنكر المزيفة ومن عارف نفسه عرف ربه كما تقدم معنا تقرير هذا ومن نسي ربه نسي نفسه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وكان يقول صلاح خمس بخمس ودواء خمس بخمس خمس ما يصبحها إلا خمسة أمور وخمس ما تتداوى إلا بخمسة أشياء الصبي صلاحه ودواءه أن يكون في المكتب يتعلم الكتابة ألف با هذه الأحرف التي تقدمت معنا وصلاح الفتى الذي جاوز الآن الصبا وعنده وعي ورشد وبلوغ وعقل أن يكون في التعلم وتحصيل العلم ذاك في المكتب مبادئ الكتاب وأما هذا في العلم وصلاح الكهل الذي طعن في الأربعين وجاوزها أن يلازم المسجد وصلاح المرأة بأن تلازم البيت هذا دواؤها وصلاح المفسد المؤذي أن يوضع في السجن <تصفيق> صلاح خمس بخمس الولد في المكتب والفتاة في دروس العلم والكهل إذا طعنه السل لا داعي لمقاهي ولا لتلفزيونات هذا يلازم بيوت الله وكان أهل المغرب إذا ظهر. الشيب في الأندلس كما يقول ابن حزم هذا العلماء القرن الخامس لهجر إذا ظهر الشيب في لحيتهم أو في رأسهم في بدنهم ترك الدنيا وتخلى للعباده جاءه النذير فصار كهلا وبلغ أشده ودخل الأربعين وجاوزها إذا هذا للمسجد وأما المرأة لا صلاح لها ولا للأمة إلا بملازمتها لبيت وأما المؤذي المفسد الكلب العقور لكنه من البشر فما له إلا أن يوضع أن يوضع في السجد والإمام بن تيمية عليه رحمة الله سئل عن الحكيم الترمذي وعن كتابه خاتم الولاية في مجموع الفتاوى في الجزء العاشر صفحة 63 و300 وتكرر السؤال له وأعاد الجواب في صفحة 373 وسبعين وبين الزلة التي وقع فيها ورد عليه, عليه رحمة الله وقلت لكم سبب للاشتباه عليه انه أراد أن يقيس خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء وهذا كلام باطل لا يقبل مطلقا وهو وإن استدل أحيانا ببعض احاديث ما فهم المراد منها استدلنا مثلا بخبر الإمام الترمذي وهو حديث حسن صحيح إن من عباد الله من ليس بانبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانتهم عند ربهم جل وعلا قالوا منهم هم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال المتحابون في الله المتحابون بجلال الله طيب هل هذا فيه إشارة إلى أنهم أفضل من الأنبياء؟ من إلى أن الأنبياء يغبط هؤلاء بما حصلوهم من درجة رفع ونحن نعلم ضرورة ويقينا أن منزلتهم دون منزلة المقام المحمود ودون منزلة الدرجة التي لا تكون إلا لعبد واحد وهو نبي عليه الصلاة والسلام نعلم هذا ضرورة لكن هذه الدرجة العظيمة التي حصلوها الأنبياء يغبطونهم يوم القيامة كيف حصلوا هذا؟ مع أن ما بذلوا من جهد في الظاهر قليل وهو الحب فيما بينهم بجلال الله جل وعلا وفي الله هذا من حيث الظاهر عمل قليل لكن نالوا به اجرا أكثر من أجر الشهداء وأكثر من, أجل العب من أجر العباد فهذا إذا الأنبياء يغيطونهم على هذا الأجر ويهنئونهم به ليس في ذلك دلال على أنهم أعلى من الأنبياء من أين أتيت بهذا؟ ثم هل في ذلك إشارة إلى أن هؤلاء هم خاتم الأولياء يعني من أين تستدل بهذه الأحاديث على أن هؤلاء يمكن أن يكونوا أفضل من الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه وإجماع أهل السنة منعقد على أن كل نبي أفضل من كل ولي من المتقدمين والمتأخرين ودرجة الولي مهما علت من الصديقيه فما دونها لا تصل إلى درجة أقل نبي عليهم جميعا صلوات الله وسلامه ودرجة النبي مهما علت دون درجة الرسول الذي خصه الله بالرسالة مع النبوة ثم الرسل أيضا يتفاوتون فيما بينهم فأفضلهم قول العزم الذين أشار إليهم ربنا جل وعلا في آيتين من كتاب وإذا خذنا من النبيين ميثاقهم ومنك محمد عليه صلوات الله ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم شارع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا إليك محمد عليه صلوات الله وسلامه وما وصين به إبراهيم وموسى وعيسى هؤلاء اولو العزم أعلى وأفضل الرسل منزلة عند الله جل وعلا وأعلى الخمسة منزلة الخليلاء خليل الرحمن إبراهيم وخليل الرحمن محمد على نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وأما خليل الرحمن إبراهيم فهو أفضل من انبياء الله جميعا باستثناء نبينا عليه الصلاة والسلام بلا خلاف عند اهل السنة الكرام واتخذ الله إبراهيم خليلا وقد جعل قلبه للرحمن وبدنه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان وشهد له ربنا بانه جاء ربه بقلب سليم هذا حال الخليل ابراهيم على نبينا عليه الصلوات الله والسلام وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فأعلى قدرا منه وأرفع رتبة وخلته أكمل ولذلك يقول إبراهيم كما في حديث الشفاعة في صحيح مسلم وغيره والحديث متواتر عندما يذهب الخلق إليه في عرفات الموقف ويقولون اشفع لنا فقد اتخذك الله خليلا فيقول إنما كنت خليلا من وراء وراء أي ما وصلت إلى درجة الخلة الكامله إنما الخليل الكامل هو محمد عليه الصلوات والسلام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 النبوة ثم الرسل أيضا يتفاوتون فيما بينهم فأفضلهم أولو العزم الذين أشار إليهم ربنا جل وعلا في آيتين من كتابه وإذا خذن من النبيين ميثاقهم ومنك محمد عليه الصلاة الله وسلم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم شارع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحين إليك محمد عليه الصلاة الله وسلم وما وصين به إبراهيم وموسى وعيسى هؤلاء أولو العزم وأعلى وأفضل الرسل منزلة عند الله جل وعلا وأعلى الخمسة منزلة الخليلا خليل الرحمن إبراهيم وخليل الرحمن محمد على نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وأما أما خليل الرحمن إبراهيم فهو أفضل من أنبياء الله جميعا باستثناء نبينا عليه الصلاة والسلام بلا خلاف عند أهل السنة الكرام واتخذ الله إبراهيم خليلا وقد جعل قلبه للرحمن وبدنه للنيران وولده للقربان وما له للضيفان وشهد له ربنا بأنه جاء ربه بقلب سليم هذا حال الخليل إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام وأما نبينا عليه الصلاة سنف أعلى قدرا منه وأرفع رتبة وخلته أكمل ولذلك يقول إبراهيم كما في حديث الشفاعة الصحيح مسلم وغير والحديث متواتر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 وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فامل عن الشقاق فقد ثبت في مسند البزار وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه ومثل هذا له حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام قال خيار ولد آدم وفي رواية سيد ولد آدم خمسة وهؤلاء محمد عليه الصلاة والسلام إبراهيم موسى وعيسى ونوح أو لا خيار ولد آدم أو سيد ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر عليه صلوات الله وسلامه الحمد لله يرحمك الله إذا القول بأن بعض الأولياء أفضل من أي نبي فضلا أن يكون ذلك الولي أفضل من خاتم الأنبياء هذا شقق وسفاه ولذلك قال الذهبي في ترجمته له حكم ومواعظ وجلال لولا هفوة بدت منه لولا هفوة بدت منه وهذه اللفة التي بدت منه خاتم الولاية أو خاتم هذا كحال أبي عبد الرحمن السلمي الذي ألف كتاب حقائق التفسير. فملأه بالشطحات والإشارات والرموز وكان ائمتنا يقولون من قال إن هذا أي كتاب حقائق التفسير للسلم هو تفسير للقرآن فقد كفر إنما هذا إشارات ورموز منها ما يمكن أن يقبل ومنها ما هو ضلال وباطل ولذلك ختم الإمام الذهبي ترجمه الحكيم الترمذي بقوله نعوذ بالله من الإشارات الحلاجية التي تدل على الحلول ووحدة الوجود الحسين بن منصور الحلاج الحسين بن منصور الحلاج الذي قتل على الزندق سنة ثلاثمائة وإحدى عشرة ما روى ولله الحمد شيئا الحسين ابن منصور الحلاج الذي كان يقول أنا الله أنا الله وسبحاني سبحاني وما أعظم شاني وما في الجبة إلا الله ومن هذا الكلام الباطل نعوذ بالله من الإشارات الحلاجية والشطحات البسطاميه أبو يزيد البصطامي الذي كان يقول لو بصقت على جهنم لا لأطفأتها نعوذ بالله من الشطحات البسطان هذا شطحة ولعله قال هذا بحال غيبة عقله والقلم مرفوع عنه وأمله موكول إلى ربه لما هذه شطحة أو نعود بالله من الإشارات الحلاجية والشطحات البسطانية والتصوف الاتحادية والتصوف له جانبان تصوف عملي وهو جانب الزهد ومجهدة النفس فلا حرج في ذلك إن شاء الله وتصوف فلسفي وهو الذي ادعاه ابن عربي والحلاج وغيره الذي يؤدي الى الحلول ووحدة الوجود وهذا هو عين الزندقة ولذلك يقول نعوذ بالله من الإشارات الحلاجية والشطحات الدستامية وتصوف الاتحادية حزن على غربة الإسلام والسنة وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هذا ما ختم به الامام الذهبي ترجمه محمد بن علي الترمذي المعروف بالترمذي الحكيم صاحب كتاب قلنا مسند الفردوس او الفردوس وصاحب كتاب خاتم أو الولاية أو ختم الولاية. القول التاسع في بيان المراد بالأحرف المقطعة وبيان معناه ما علم تجدون نشاطا أو نقص عندها. نكمل القولين لننتقل بعد ذلك في تفسير آيات السوره بسم الله الرحمن الرحيم القول التاسع. أشار إليه الإمام السهيلي فقال, ذا فقال لعل ذلك إشارة إلى مدة بقاء هذه الأمة وتقدم معنا قول الربيع بن أنس أنه لا يوجد حرف منها إلا في آلاء الله وبلائه وفي مدة أقوام وأجالهم انظر هنا لقول السهيلي قول لعل ذلك إشارة إلى مدة بقاء هذه الأمة كيف هذا؟ قال على طريقة حساب الجمل واذكر لكم حساب الجمل إن شاء الله لنرى ماذا يريد أن يقول هؤلاء وهذا القول رؤية في الأثر ما يشير إليه لكن تلك الرواية مع أنها منكرة ضعيفة مردودة متروكة باطله هي ادل على بطلان هذا القول من الاستدلال بها على إثبات. يعني لو ثبتت لكانت دليلا على بطلانه فكيف وهي وهي متروكة منكرة اما الروايه فقد روى ابن إسحاق في كتابه المغازي والبخاري في تاريخه وابن جرير في تفسيره وانظور الأثر في تاريخ البخاري في الجزء الثاني عن ابن عباس رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم اجمعين ان ابا ياسر ابن اخطب من احبار اليهود مر على النبي عليه الصلاه والسلام وهو يقرا الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فدخله روع وذهب مسرعا الى اخيه حيي بن اخطب وقال ان محمدا عليه الصلاه والسلام انزل الله عليه سوره اعلمه فيها بمدته ومده امته وما نعلم ان نبيا من الانبياء اعلمه الله بمده بقائه وبقاء امته الا هذا النبي فقال وما ذاك فقال سمعته يقرا الاسلام والالف بحساب الجمل سياتين بسنة واللام بثلاثين والميم بأربعين صارت واحدة وسبعين سنة ألف لام ميم واحدة وسبعين سنة فقال حيي بن أخطب أنت سمعت هذا من النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم وتحقق من ذلك إن شئت فجاء حيي إلى محمد عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد عليه الصلاة والسلام بلغني أن الله أنزل عليك ألف لام ميم قال نعم فقال له هل نزل عليك غيرها فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم أنزل الله علي ألف لام ميم صاد فقال هذه اثقل وأطول الألف بسنة واللام كلنا بثلاثين والميم بأربعين والصاد بتسعين فصار المجموع مئة وواحد وستين سنة فقال هل نزل عليك غيرها قال نعم ألف لام را قال هذه أقل وأطول الألف بسنة واللام بثلاثين والراء بمئتين صار مئتين واحدة وثلاثين أما تعرفون حساب الجمل أبجد هود هذه التي كان يحسب بها المتقدمون لا إله إلا الله. قال هل نزل عليك غيرها قال نعم قال ألف لام ميم را قال هذه أثقل وأطول الألف بسنة واللام بثلاثين والميم بأربعين والراء بمئتين فصار المجموع إذن مئتين وواحد وسبعين سنة زادت على تلك بأربعين تلك وواحدة وثلاثين هذه واحدة وأربعين ثم قال يا محمد عليه صلوات الله السلام لبس علينا أمرك فلا ندري أي ذلك أعطاك الله وأعطى أمتك هل واحدة وسبعين أو مئة وواحدة وستين أو مئتين وواحدة وثلاثين, مئتين وواحدة وثلاثين, مئتين وواحدة وثلاثين ماذا أعطاك من ذلك ما ندري لبس علينا أمره فلن نتبعك قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره في الجزء الأول صفحة ثمانين وثلاثين وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدن وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك أدل على بطان هذا المسلك من التمسك به على فرض صحته هذا الحديث فيه محمد بن السائب الكلبي محمد ابن السائب الكلبي وهو متروك وهذا أقل ما قيل فيه بل إنه قد اتهم بالكذب قال الحافظ في التقييد متهم بالكذب ورمي بالرفض متهم بالكذب ورمي بالرفض والرفض هو التشيع وهو سلم الزندق وباب الزندق متهم بالكذب ورمي بالرفض وأكذب خلق الله الرافضة أكذب الناس في النقليات وأجهلهم في العقليات متهم بالكذب ورمي بالرفض ثم أشار له بتاء وفق فإن القاف للإشارة إلى أنه من رجال الترمذي وروا له ابن ماجه لكن في التفسير لا في السنن فق قاف ابن ماجه في تفسيره والترمذي تاء في سننه متروك ورمي بالرفض قال سفيان الثوري قال لي محمد بن السائد الكلب الذي قال له ابو النبر العلامة كل ما حدثتك به عن صالح عن ابن عباس فهو كذب ما حدثنيه ابو صالح <تصفيق> وقد اقر على نفسه بهذا وهنا الان روى الحديث عن الكلب رواه عن ابو صالح عن ابن عباس عن جابر وهو يقول للثوري كل ما حدثتك به عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب وبي فيك أدناك وحكمنا عليك فهو يقول أنا ما رويته لكم عن ابن عباس فهذا من كذبيه هذا محمد بن سائب الكلبي هو في إسناد هذا الحديث ورواه البخاري في تاريخه من طريق آخر وأيضا ضعيف الحديث ضعيف وأقل أحواله كما قلنا الترك فلا يستدل به لو ثبت, لو ثبت هذا فهم من فهم حيي ابن أخطب وأبو ياسر ابن أخطب فهم يهود لو كان هذا الفهم معتبرا ومقررا هذا لا يدل على أن هذا هو مدة بقاء هذه الأمة إنما يدل على أن هذا من هوسهم وفهمهم وهذا الأمر هو الذي صدهم عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فأين إذن الدلال من هذا الأثر على أن هذه الأحرف إشارة إلى مدة بقاء هذه الأمة فهذا القول ضعيف باطل ومن العجيب أن الإمام بن جرير عليه رحمة الله في مطلع تفسيره للحروف المقطعة وفي بداية تفسيره ضرب عن هذا القول صفحا فقال ذكر بعضهم أن الحروف المقطعة هي من حساب الجمل ثم قال كرهنا ذكر الذي حكي عنه ذلك لأنه مما لا يعتمد عليه في النقل والرواية وهو محمد بن السائب الكلبي فإذا هذا القول باطل ولذلك ما نذكره ولا نعول عليه ثم تناقض بعد ذلك رحمه الله بعد صفحات فقال هذا القول معتبر ويمكن أن تكون هذه الأحرف المقطعة إشارة إلى حساب الجمل وإلى مدة بقاء هذه الأمة وذكر هذا الأثر الذي قال في أول الأمر إنه أعرض عنه لأن ناقله ممن لا يعول عليه في النقل والأثر وهذا من تناقض الإمام بن جرير العجيب وله لهذا نظائر في تفسيره عليه رحمة الله اذكر نظيرا واحدا لهذا في تفسير قول الله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي هو موضع القدمين وأن العرش لا يعلم قدره إلا الله جل وعلا الكرسي موضع قدمي الرب جل جلاله ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير ابن جرير ورواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح على شرط الشيخين أقره عليه الذهبي ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد والبيهقي في الأسماء والصفات والطبراني بإسناد صحيح في الجامع الكبير كما في مجمع الزوائد في الجزء السادس صفحة ثلاثين وعشرين وثلاثمائة ورواه عبد الله ابن الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله في كتاب السنة ورواه الخطيب في تاريخ بغداد الكرسي موضع القدم وقال الإمام بن جرير أولى ما قيل في تفسير الكرسي ما ثبتت الرواية به عن ابن عباس رضي الله عنهما من أنه موضع القدمين ونقل أن الكرسي هو العرش وضعف هذا ثم نقل أن الكرسي هو العلم ونقل هذا عن ابن عباس لكن بإسناد شاذ والمحفوظ عنه أنه موضع القدمين فقال الإمام بن جرير بعد أن حكى أن الكرسي موضع القدمين وهو العرش وهو العلم قال وأول ما يفسر به الكرسي أنه العلم لقوله وسع كرسيه السماوات والأرض والله يقول حكاية عن الملائكة ربنا وسعت كل شيء الرحمة وعلم فهل فسرت الكرسي الكرس بالرحمة؟ لأن الله يقول عن الملائكة وسعة كل شيء رحمة وعلم فأنت تقول وسعة كرسيه السماوات والأرض أي علمه لأن الله حكى عن الملائكة لأنهم يقولون وسعت كل شيء رحمة وعلم فهل فسرت الكرسي بالرحمة كما فثرته بالعلم؟ ثم ما المناسبه بين الكرسي الذي هو واحد الكراسي وهو معروف ما يجلس عليه الملك السرير الذي يجلس عليه وهو في لغة العرب معروف وقد استعمله ربنا في مكانين من كتابه وسع كرسيه وألقين على كرسيه جسدا ثم انا والكرسي معروف واحد الكراسي فما المناسبه بين الكرسي والعلم ثم أنت في البداية رجحت تفسير الكرسي بأنه موضع القدمين ثم قلت إن الكرسي معناه العلم هذا في الحقيقة تناقض عجيب وهنا كذلك بعد أن ضرب عن هذا القول صفحا وقال لا أريد أن أذكره ولا أن أنقل الأثر الذي ورد بذلك لأن ناقله ليس ممن يعول عليه في الرواية والأثر عاد واعتمد هذا القول ونقله من طريق الكلب وأورد الأثر الذي ذكرته لكم آلفا وهذا في الحقيقة كما قلت من التناقض وهذا حال البشر والكريم من عد سقطه والفاضل من عدت خطاياه وكفى بالمرء نبلا أن تعد معائه فلا نقول هذا قدحا في ابن جرير وطعنا فيه فرحمة الله عليه ورضي الله عنه عن أئمة الإسلام إنما من باب مكان قيمة هذا القول وبيان حاله فالإمام بن جريد تناقض نحوه عليه رحمة الله إخوة الكرام شساب الجمل قال ابن منظور في اللسان بتشديد الميم وهي الحروف المقطعة على أبجد هوس وقال ابن دريد لا أحسبه عربية وقد روى بعضهم ضبط الجمل الجمل بالتخفيق قال ابن سيدة من ائمه اللغة ابن سيدة لست منه على ثقة والضابط المشهور حساب الجمل وهي حروف ابجد هوز حطي كلم صعفص صعفص قراشت ساخذ ضاظر ساخذ هذه تنقسم الى ثلاثة اقسام الحروف العاشرة الاول منها كل حرف بسنة على الترتيب بواحد أبجد الهمزة واحد ألف لا مين الباء باثنين الجيم بثلاثة أبجد هود الهاء بثلاثة أبجد الدال بثلاثة الهاء أربعة الواض خمسة وهكذا حتى تصل الى الياء من حط نهاية العشرة كل واحدة بواحد على الترتيب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وهكذا التسعة التي تليها كل واحد يزيد على ما بعده بعشرة فتبدأ عشر عند الياق حطي كلام الكاف عشرون ثم تمشي بعد ذلك الى المئة تسعة تسعون مع العشر المتقدمة كلام فالكاف عشرون واللام ثلاثون ولذلك ألف ماذا يقول سنة لام ثلاثون ميم كلام ميم أربعون واحد وسبعون ألف لام ميم كلام من نون, نون هذه خمسون وهكذا إذا من كلام صافص قاء إلى القاف هذه تنتهي إلى المئة تسعة وهناك عشرة صارت مئة التسعة المتبقية تسعة وتسعة ثمانية عشر وعشرة ثمانية وعشرون أبجد هوز حطي كلام سعفز قرشت قرشت ساخذ إلا إلا الله ساخذ بضغ هذه تركيب الأحرم فإذا التسعة المتبقية كل واحد منها بمئة يزيد مئة فإذا المئة عندنا انتهت عند القاف نبدأ بعد ذلك بمئتين وهي الراء شت قراءة ولذلك يقول ألف لام راء را بمائتين قلاد بأكثر من ألف لام ميم ببمئتين قراءة شت خذ ض ضغ الغاء هي آخر الأحرق وهي ألف سنة الخاء ب الغاء الغين الغين ب يليها الضاء التي قبلها تسعمائة الضاد لثمانمائة إننا قلنا كل حرف يزيد مئة من الراء إلى الغين مئة مئة مئة تسعمئة مع المئة المتقدم صارت ألفة صارت ألفة ولذلك بعضهم أراد أن يتفلسف في قول الله بَغْتَه فقال هذا تحديد لوقت قيام الساعة الماء كم سنة يحسبوها الأهم معنا كم أبجد اثنان والغين بألف قلنا الغين بألف صار مئة وسنتين بغت والتاء أبجد وزهد. قرشت هذه الراء مئتان والشين ثلاثة والراء أربعمائة. التاء أرب... لأن الراء ثلاثمائة والشين ثلاثمائة والتاء أربعمائة أربعمائة وألف ومئتين اضبطوها وبغ... هل هي هاء أو تاء ثاني اختلفوا في تقدير قيام الساعة نعوذ بالله من هذا الشطط والضلال فاحسبوها هاء إذا كانت هاء فتتكون أبجد أربعة والهاء خمسة واثماني هناك سبعون وأربعون ألف وأربعة وسبعة بعد ست سنين ستقوم الساعة أو قامت <تصفيق> نحن لسنا الآن في واحد نحن الآن في, في... واحد عشر قامت فإذا هذا باطل احسبوها على أن الهاء لأنهم أورد احتمالين هل الهاء هنا هاء أو تاء إذا كانت تاء فستزيد أربعمائة أخرى يصبح ألف وثمانمائة واثنين أما عقل الساعة فترة طويلة <تصفيق> نعوذ بالله من هذا الضلال هذا على حساب الجمل يقول بعض السفاء الله حدد موعد قيام الساعة في قوله بغتا وسيأتينا إن شاء الله أن التعويل على هذا نوع من الكهانة والكهانة وهو نوع من السحر والبحث أرى أنه يحتاج إلى شيء من الطول ما أعلم نكمله أو نقف عند هذا الحد ونشير إلى القولين بعد ذلك في شيء من الوقت في أول المحاضرة الآتي إن شاء الله ندخل في تفسير الآيات إنه يحتاج إلى شيء من الطول وإلى استنباط ابن برجان بر وقيمة هذا الاستنباط أنها ستفتح بيت المقدس سنة خمسمائة وثلاث وثمانين استنباطا من قول الله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين إلى قول في بضع سنين قال هذه خمسمائة وثلاث وثمانين ستفتح بيت المقدس وقد وقع هذا وقد أشار هو في تفسيره وقرر هذا كما قال الإمام من كثير سنة خمسمائة وعشرون قبل فتح بيت المقدس بفترة وهو توفي سنة خمسمائة وستة وثلاثين بيت المقدس بعده ما قيمة هذا الاستنباط الذي أورده في تفسيره أبو الحكم عبد السلام ابن عبد العزيز ابن البرجان وما قيمة هذا ثم إلى التعرض إلى الكهانة وإلى السحر وإلى الخط الذي يسمى بعلم الرمل أرى لو تركنا هذا لأول المحاضرة الآتية يكون البحث مرتبا أقوى إن شاء الله إذن هذا القول التاسع أن هذه إشارة إلى مدة بقاء هذه الأمة على حساب الجمل الأفر الوارد في ذلك ضعيف المتروك ولا يدل على هذا القول هذا القول باطل ثم سنتعرض لحساب الجمل وما فيه من محاذير ورب دارس أبي جاد ناظر في النجوم لا خلاق له عند الله كما روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما هنا استعرض ما يتعلق بهذا بعون الله وصل الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك والسلام عليكم رحمة الله وبركاته